اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين موتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات Cenatu min alllin aütu el Kitâb min qadl kum ıdâteytemuh ıdâteytemuh Nâjûrâh Nâmpucinâ